بسم الله الرحمن الرحيم طير لكل همزة اللمدة الذي جمع مالا معددا يحشب أن ماله أخلدا كلا لهم بذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة ناع الله الموقدة التي تطلع على الأفتدة إنها عليهم مقصدة في عمد